وكل ولاله في النصر فكنا انهينا أو توقفنا في الدرس الماضي عند علامات النصر انهينا علامه النصر وقلنا علامات النصر الاصل فيها في العلامه هي الفتح علامة النصر الاصل الفتح تكون في الاسم المُقرض جمع التكسير فالمُبارَة كلّا عليه ناصب بل المُقصب شيء وينوب عن فتحة الألف تكون علامة النصب في الأسماء الخمسة خاصة وينوب عن فتحة الكشرة تكون علامة النصب في جمر العلمة فقط وينوب عن الإِاء يكون علامة النصب في المثنى وجمر البكر السلم وفق بينه معن المُثنى ما قبل أليأ مفتوح وما بعده مفصور وجمع أن المذكر سالم ما قبل الياء مكسور ملاذه مفتوح وينوب عن فتحة أيضا حلف النوم ويكون في شيء مضارع اذا دخل عليه ناصب في المضارع إذا دخل عليه ناصب اتصل بأهله على الذهني أو الجماعة ويان من نفه خاف الراقي بعد ذلك على ماذا نعم، وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. فأما الكسرة، ستكون علامة لخفض في ثلاثة مواضع بسم المفرد جمع التفسير وجمع المهندة سهل. نعم جيد بسم المفرد المصر جيد سن إذن الكسره تكون علامة الخفض في ثلاث مواضع الخفض بجنة معناه سابق ما هي علامته الأصل في هذه العلامة هي الكسر وينوب عنها همياء وينوب عنهما الفتح فأما الكسره فموضعها متى تكون علامة الخفض في ثلاث مواضع اسم المصرف اسم المفرد وجمع التكسير المصارف وجمع بنات مطلق واضح اما اسم المفرد وجمع التكسير وجمع بنات السالم فكلها شبكه تعريفها فقط قين هو ما معنى المصرف أي الذي يقبل الصرف ما معنى يقبل الصرف اي يقبل التدوين بمعنى يقبل التدوين على عليه الغضب ما لازم حاله واحد، صح؟ هذا المعرض <تصفيق> على قسمين، متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن. المبنى هذا يوضح حيث هؤلاء سباويتي حيث اسماء الموصوله اسماء الشرط هذه كلها مبنيه اسماء الاستفهام اما المعرض فنجد ان حركه الاخر تتغير يعني من ضمن الى من تلي الى جن هذا التغير يا يا من نقول من ضمنه الى هذا نسميه واضح من ضل الى, إلى إلى كسرة وتمييم ضمتي تعدي كسرة واضح إذا قبل هذا قبل هذا الكسرة والضمتين التعديك الصوتي كان أمرا وإذا لم يقبلها كان غير تنمجل. واضح الآن سنعرف ماذا يكون أم كيف سيكون كل هذا؟ سنعرف هذا الشيء. هذا. يمكن. آه؟ مثلاً جهازه. متمكن يتغير. ما يتغير من ضل إلى مك. قبل الكسرة والتنويم فهو متمكن أم؟ متمكن تمكن من التغير وازداد تمكنا بأنه يقبل الكسره والفتحه والضم والضمه والتمي ومتمكن قبل التغير لكن غير امكن لم تقوى درجه الامكان الى ان يقبل الكسره والتمي مفهوم هذا ها هوه نمشي ها ابدا الرحيم واضح والله تسمعني بسو نعم ايوه اوكاياوا نعم اخي هسه واضح واضح الاخ ديش يشيل واضح في ترى اذا مروا له احد داخل واضح إن شاء الله فهمتون هلا اذا اسم المفرد المنصرف ما معنى المنصري؟ ما نعمل المنصري؟ تبكين ممكن ما تبكي نعمل يقبل التفهير ويقبل الكسر والتنمين فاسم المفرد هو ما, لا... ما ليس مثنن ولا جمع ويقبل التنمين والكسر جمع التكسير سبق عريفو الموصلي يعني بمعنى متمكن جمع جمع ما يسنج واضح ها أيوة غيرك نعم سلام عليكم هذا بسني في الدرس الله يمتع طيب لقد نشتري ان شاء الله بعد يحتاج اتصل به سلام عليكم متمكن غير امكان متمكن يقبل التقدير صح معرض لكن لا يقبل الكسر ولت من، فهذا غير أمكان، يعني لم هو تمكن من التغيير، لكن ليس بقوة، ليس بذالك بذالك الدرجه فهو غير أمكان، غير خالص في الإمكان، لأنه لا يقبل الف الكسرة، لا يقال مررت بأحمدى، بأحمدى، لا نقول جاء أحمدون. والعيب أحمدن الله بالاحمدين لا نفع ممنوع من الصلاة شو أنا ممنون الصلاة ما, يقبلش الكسر. ما, يقبلش ما دم لم يقبل الكسل ما يقبل التنوي ما يقبل من يقبل هه هو قبل التغيير لما قبل التغيير قبله ولا لا التغيير الآخر من قبل ضمنه قبله ولا لا قبل تغير ولا يقبل هذا إذا المتبكين لكن غير تبكين قادر لكن إلا ليس الى تلك لا. اللغه لان يعني يقبل كل انواع تغيراته قبل بعضها مفهوم واضح القصد واضح بهذا الى هذا المستوى الى هذا التعبير واضح مفهوم ما يشاء غير تمام طيب تقول هذا من اسم المخالف جلست في المسجد تعالى في بيوت ألين الله أن ترفع في الله أن ترفع ويرك فيها في بيوت بيوت ماذا؟ جمع تفسير بيت بيوت جمع التفسير سبق معنا ولا لا؟ مفهومة مفهومه طيب جمع المؤلمة السابقة أيضا كثير منصور هذا مررت بالمسلمات مررت بالمسلمات سلمت على المؤمنات ها نقلت الدرسة إلى المؤمنات وهكذا يكون مجهورة وعلى الجديد يتصل من شر النفاثات في العقل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق اذا مقبة وبنشر الثتاات مجرور بالاضافه تسرب. هل جزي التكسر اشرب ورب ربه طرق كنا اي يوجد له ازواجا خيرا من كنا خيرا من كنا اشتمات لكن هو منصوب لانه بدل من ازواجك ازواجا من منصوب واضح كذاك والعاديات وضحا فجرو بحاف القصح أنا مجبني <تصفيق> قصح نعم نفهم هذا نعم طيب وأما الياء فتكون علامة للخوف في المثنى وجمع المذكر الثاني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 واذا قال إبراهيم لأبيه آله. قال عز وجل سنشد أبو بكه ونجعل لكما سلطانا فلا يخذون إليكما أنتما ومن وبيعتني وميكروكوا وكمان وتبخنا ده جه هم الله دي اخي دي حودى اخيي في في امرأتك في في امرأتك لك بها صدق هذه الموجودة في عند غير المسلمين هذا لا تجد إلا في الإسلام هم يقولون يكرمون المراه هم يدنيسون المراه ما رأى عندهم سلعة تحمل في الاكياس والمفاتيح وعلى الأبواب أبداً ما لا, لا يكرم أحد يجعل سلعة باع الذي يكرم أحد يجعل له مقاما عاليا لا تصل إليه إلى الأعالي لا بتنجيس ولا بتدميس نعم، لكن أهدي الضاطل يقلبون الحقائق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد ساعدك أن يتصدق بكل ما له قال ما عندي ورثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر تدر ورثتك كعندي اللبث أغنياء حين أنتظر كهم يتكففون يتكففون النساء وإنك ما تصدقت صدقة الحل تمتغي بها وجه الله إلا كتب لك منها صدق حتى اللقمة يضارها الرجل في في مراهة يعني في فمية يؤكدها هذه تعتبر منها صدق جاء ترى بذلك وجه الله استحضرونية التقرير نعم ويسألوا خالد زوجك ويسألونك، عين ذي القمرين قل ساكرو عليكم منهم ذكرى. ومن يو يخاف في الحموم حميها أو حميك. سلم على حميها أو سلم على حميها أو على حميه أو حميها واضح مم. إذا الياء تكون علامة للخوض في الثنى وبركة السالم واسماء خمخة فلس رم أخاذي للإله الرحيم، السلام فنوفين أحوما والأخسانين والبخاصة ياسف يرسيل والبضلحيم وهذه الأيض تصني مشاعر من عنده إشكاة في من أمه واضح وأما الفتحة وما أدرك من الفتحة فتكون علامة الخضي في نسم الذي لا ينصيف. هذا الاسم الذي لا ينصيف في حكاية طويلة.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 إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى إسم الاسم والاسم ينصر لا ينصرك هو الاسم الذي اجتمعت فيه علتان فرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى كنانه من الصوفين ما قامت فيه إلتان أو ما قامت فيه إلا تقوم مقاماً إلتان أو ما قامت فيه إلا تقوم مقاماً الإلتان الله ما نشاهد؟ خير ماذا يريد؟ مين عندي؟ والله أنا أعطيت موعد اليوم ما يا شيخ. أتى لك أتى لك رقم تا. تا رقم هذا. هذا رقم الرقم هذا اللي بالرقم هذا هذا رقم جامد هذا. لا لم تتصد به سبره الاستين طيب ورقمي انا ماذره ها هذا رقم مالي نصنع. وقام وفيه علة تقوم مقام علة وفيه علة تقوم مقام علة. تنقوم. طيب. عيد تعرف؟ فيسمى الذي لا ينصرف هو الاسم الذي اجتمعت فيه علة كان فرعية كان ترجع إلى اللفظ والآخر ترجع إلى الناس. هو أي؟ هو الاسم الذي الذي اجتمعت فيه علة. تنقوم. الذي أشبه الفعل. جيد. في وجود علة. ما؟ في وجود إلتين هي فرعيتين فرعيتين احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى تمنعه مم. من الصرف او ما قامت فيه علة تقوم مقام الاتي منتج جيد هذا واضح لا يمكن هو الاسم الذي اشبه الفعل ما من اشبه الفعل يعني شابهه ما من اي ناحيه لا ما زاله من حيث أن الفعل, الفعل, الفعل فيه علتين فيه وصفان في حيث أن الفعل الفعل فيه علتان أي وصفان إحداؤهم ترجع إلى اللفظ وهي أن الفعل مشتق وهي أن الفعل مشتق من المصدر على الصحيح على القول أن المصدر هو الأصل وليس الفعل والأخرى ترجع إلى المعنى من حيث أن الفعل يحتاج إلى فاعل هاتان هما العلتان وبهذا <تصفيق> الاسم الذي لا يشبه فعل من حيث ماذا من حيث انه فيه عله الانه في الفعل موجودة الفعل مشتق من الاسم والفعل يحتاج الى الاسم الفعل المشتق من الاسم اي ما اخذ منه لان اصل الفعل والمصدر فيؤخذ الفعل من المصدر كما يؤخذ من اسم الفاعل ايضا من اسم الفاعل ك مدحري لمدحري لكن من الأصل مصدره. الأمر الثاني أن الفيل يحتاج إلى فاعل. فالأولى علة في النصب والثانية علة في المعنى الثانية علة في المعنى. ولهذا قلنا علتين فرعيتين لأن الذي يؤخذ من غيره يكون فرع عنه غيره الاصل وهو ماذا وهو الفرع واضح والثاني انه الفعل يحتج الى فعل وما لم يحتج اليه فغيره اصل وهذا فرع واضح كنا لا بد من علتين فرعيتين احجار ترجع اللهم اشبهك لماذا أشبارك من حيث وجود للذين هل تقوم لنا؟ موجه يعني الآن لما يكون ضاربا ضاربا مين جيبنا؟ جيبنا من جبنة؟ جبنة جبنة دي ما. الضرب؟ جيبنا من الضرب؟ ديما؟ الضرب؟ يدل على حدث يدل على حدث وهو ما المعنى الذي هو مجتمع في ذهن في ذهن صح لازم ضرب يدل على حدث وشيء زاي في زمن الماضي صح فأين الأصل هذا ولا هذا الأصل هو هذا ما يدل على شيء واحد أما ما يتفرع عنه يدل على الشيء ذات وزيادة يدل على الشيء وزيادة ضرابة في الماضي يدل على الشيء وعلى زمن الماضي فدل ان هذا قرع من هذا لأن هذا غرس والله الكلام مفهوم يعني نبحث هذا التمثيل هنا هذا الخشب من أين نقول أصله شجر شجر في الصالح أصله الماده الباب فيها اصل الماده انتظامها وروائدها ما هو هذا التقليد غيره هذا هذا يدل على الحدث نفسه يعني المعنى المتخيل في معنى الضرب عندك فينا مش معنى الضرب كل واحد يتصور ما معنى الضرب يقع الألم على غيرك ايقاع الألم على غيرك بشيء ما إما بحجار برميه بحجر برميه برميه بعصا بحديدا بردمه على وجهه بردمه على ضاره بردي بمجمع اليد ها وفي ضربة للجزائريين شو <تصفيق> هذا صعب هو النطق لا أدري جاه وضع هذا فا فر إذا هذا أصل هذا فرق قلنا عينتين فعين فيه ونحن فيه ونحن فيه فيه لا بحيث الضم نحيد المعنى غلا لا غلا هو زي صح هذا الشيء يحتاج الى فعل نمست محتاج ولا لا هذا بحيث المعنى بحيث المعنى. ما دام هذا احتاج الى هذا هذا اصل وهذا فرعانا فكان فرع من حين الزمن سيبتم ولا ها ناسي هنا لما نقول ضارب احتاج نتم المنهى فنقول ضارب زيد ضارب زيدنا عم رب هذا الفعل لما قلنا احتاجنا ان نتم الكلام عندما احتاجنا دام هذا احتاج الى هذا هذا بالنسبة له أصل. وهذا متفدئ عليه يأتي عليه يأتي بعد كأنه مترتب عليه يحتاج إليه ماذا هذا يحتاج إلى الآخر الفعل يحتاج إلى الآخر فالذائر اصلا له من حيث المعنى لجل من حيث الضوء الحروف لا تفن هذا الزان ويا ياء ويا داب و هذا الغاد و راء ما داب لا يوجد هذا اصل وهذا فرع من حيث المعنى من حيث المجهول ما الذي تفهمه نفهم ان زيد يحتاج الورم يحتاج الى فاعل الفعل يحتاج الى فاعل ما لم يحتاج اليه فهو اصل له يستلج عليه ما لم يستلج عليه اذن فهو بالنسبه له فرق واضح ان نعم يا سيدي لباش إن شاء الله هذا هذا معنى الالتين فاضيين هذا نحيد الضف هل هل نحيد الضف مع ضاف مع را دائما أنا نحيد المعنى هل معنى شلون نحيد الضف لكن من نحيد المعنى يحتاج إليه فهو بالنسبة له أصل فهمتوا الآن طيب نروح للشيء هذا الاسم شبه الفعل ولا لا شبهه ولا لا ما لم يشبهه الفعل تدخل عليه الكسر يدخل عليه التنوين والفتحتين والكسرتين يعني لا تدخل عليه صح القائده لا اشبه شيء ها خاطية وصفا خاطية أصادق وحكمه أو حكمه هذه القائمة صح؟ ما أشبه الشيء خاطية حكمه خاطية حكمه حكمه مفهوم؟ نعم. أنت جالس تحفظ ما شاء الله من أول مرة ولا تنقل عن غيره. نعم واضح الآن. ماذا؟ ما, ما اشبه الشيء؟ أقية حكمة. طيب نقول هذا هي القاعده لكن ما يلزم الناس الطالب في كل هذا فإذا الاسم الذي لا يُصلح. يشبه الفعل فيعطى حكمه مما ندخل حكمه لا ندخل كسر لا يدخل تنوي لا تنوي ندخل رضمتهم نفسه نفسه لهم وحنا قلنا أن هذا الاسم متمكن قادر على التغيير لكن هذا التغيير ليس كاما كاملا في شيء دون شيء اذا فهو متمكن غيط هو متمكن غيط نعم شاهدوا جاءت يمشي في اواخره ناخذ دين الجمعة واحد فهمت الان ناتي ونقول هذه الالتين ماضيه وتندرج تندرج بعد ذلك الامثلة اما الذي يرجع بالنسبة لمن اللي يرجع بالنسبه للمعنى فهي العالميه والوصفيه واللي ترجع الى لفظ جدا اللي يرجع الى المعنى اين هذا ما يتعلق بالمعنى عندنا العالميه والوصفيه اما ما يرجع الى الرفض فعندنا سته التاليف بغير الالف والعجمى والتركيب زيادة ا و ولا طبعا it's good, and I just وضح. إذا إذا الاسم حتى يكون لا ينفصل، لا بد أن تكون فيه علة، لا بد أن تكون فيه علة إحداهما تتعلم يشبه فعل فعلين علة إحداهما من حيث الضف والآخر من حيث المعنى إذا لا بد من علتين لا تفشل إلى واحد. واضح لا بد من علتي لا تكفي إلا واحد إما العلمية مع هذه الست وإما الوصفية مع هذه الثلاثة كما ست بيان واضح طيب اختبعين دخل الآن فأما العلتان الفرعيتان اللتان ترجع الى المعنى فهما العلمية والوصفية العلمية والوصفية نفترض نفترض اه بغير الالف بغير الألف ان يكون مؤنثه بغير الالف كعائشه وزينب وساله هو مؤنث لكن ليس بالالف المقصور او الممدود اي قلنا فالا اللتان ترجعان الى المعنى هما العالمية والوصفيه مفهوم أما العلمية مأخوذة من العلم والعلم المراد به هو الاسم الذي دل على مسمى معين تزيد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 وحمزة ونحوها واضح اسمه المسم... اسمه يعين مسمى مطلقة علامه كجاثر وحرنفار وواشق وعدم وفرن واضح هذا نفهم العالمين الآن أما الوصفية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 التفضيل ايوه يا مفهوم الان اسم الفاعل اسم المفعول هذا في معناه في الصرف واوزانه في الصرف لكن ادونا على معناه الصرفيه وصفيه يدل على وصف يقولك مثلا مثل مثل العطشان عطشان يدل على وصف ولا لا وغضبان ومثل مثنى يعني اثنين اثنين هذا وصف جاء تلاميذ طلبه مثنى مثنى زوزو هذا وصف بالغة ومثنى لوزن فعل وصف أيضا يعني وصف الهيئة مثنى لوزن فعل كثناء أيضا نشين طيب جيد واضحة. الأ العيلة التي ترجع إلى الله. أما العيلة العيلة التي ترجع إلى الله فهي ستة. أما الكورا تعنيز لغير ألف والترك العجمة. بالتركيب زياده الالف والنون ووزن الفعل والعدل نبدا الان في ذكرنا طيب، فيمنع من الصرف فيمنع من الصرف ما يلي واحد ما كان على من وهو مؤنث بغير الألف يقول لكم واحد مثاله عائشه طيب عائشه علم ولا لا سجل على واحد اسمها عائشه وانثى لوث مؤنث لو شو مؤنث بالالف ولا بغيره. هيك ليش بالالف هذا ممنوع من الصرف وجاءت عائشه لا نقرا عائشه توم. ورايتها عائشة لا تقول عائشة ومراته بعائشة لا تقول يا عائشتي ولا بعائشة واضح مفهوم هذا يا شيخ بالالف ما يمنع في ذلك هل المعنى في ذلك يكتب فيه التانيث بالالف كاف للمنع من الصفر سواء كان عالم أو نتباد كصحراء ووشنا و... آ... وسنة وحبلة سلسة وجرحة سلسة ونحوه وظف هذه التأثير على العلة واحدة مفهوم؟ التأنيل بغير الالف قلنا التانيث بغير الألف تعائشة صح؟ طيب فعائشه مؤنث للف ومعنى من هيدا المعنى هي مؤنثه ولا لا نعم ومن هيدا اللغه لقاء ثاني هذه ومثاله زينب هذا مؤنث حقيقه ولا لا نعم لكن اللغ هل يوجد ما يدعى ثاني لا هذا مؤنث لفظا معنى, معنى دون الله معنى دون الله الأول وان لفظا ومعنى الثاني معنى لا لغضه ووجد حمزته او حمزته وطلحه ووبيده واغيدت وابدته واسامه هذا مؤنة الفضل لا معنى هذا ما اجتمع فيه علم التاليز بغير الاليف صح قلنا الاسم لابد فيه من عيلتها احداهما ترجع الى الظفر التاليز بغير الاليف والاخرى ترجع المعنى وهو كونه عدل إذا هذا فيه عيلتين لماذا فيه ها فيه عيلتين فيه عيلتين وبالتالي يمنع من الصرف لكن مثلا مثلا شجره شجره ما نذهب بالتأول لا، لكن هل هي ألم؟ لا، ليست بيعني. هذا ينصرف هذا ينصرف به. واضح الان هذا. ياشه، ها؟ لطيف. عارفه؟ من أشكاله؟ ها؟ هذه هذه العاقبة يعني أو العاقبة الكئول نوعا فهم ما. فهمت رصدها ما حسين إن شاء الله ما يقال. نعم. واصل والله وعيد والله واصل. هاي دلائل شجرات؟ هذي مؤنثة بدة؟ لكن استغناء؟ أجدل عن شيء معين؟ ومثله ايضا محمد محمد عالم ولا ما عالم عالم ولا لا لكن مؤنث ما مؤنث لا بالتاء ولا بغير التاء هذه يصح اذا في كنثا يمنع من الصرف اولا ما كان علما مؤنثا غير اعز ثانيا ما كان المن اعجميا لا اعجميا مثاله ابراهيم وموسى وحارون وهارون وغيره ايوه ممكن نسمع شيء ياتي في جيت نعم واضح هذا ما يقصد بالعجمه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 واضح اننا الليل الناشئه لفظ اعجم وجنون ناشئه ليس علامه؟ ها هنا شوف وايش يعني اعجم طيب اعجمي او عجمي كعربي واعربي يقولون الفرق بين العجم والأعجمي أن العجم هو ما ما لم يكن من العرب. العجم ما ليس بعربي سواء تكلم العربيه العربية أو لا. والأعجمي هو ما لم ما لم ما لا يحسن أو من لا يحسن تبيه. من لا يحسن العربية واضح؟ من لا يحسن العربية هذا التفريق نكرا هذا التفريق نعم سلاة ها كم الحق طيب بناء أتصل بك مش مشكلة سلام عليكم. نعم. شو لنا؟ أنا سبخص. فهنا العجمة العالمية مع العجمة كونس من عجميا أدق. مو عجمي ويطلق هذا مكان هذا ولا هذا لكل هذا. يصح يطلق هذا في مكان هذا. فأن يستعمل هذا اللفظ على من على في لغة العجم في لغة العجم متي يستعمل أسماء كثيرة لغة العجم كإبراهيم وإسماعيل وأيوب إدريس يونس مكايل وإسرافيم موسى ريشا وهارو وإلى واضح؟ هذا النوع الثاني نفهو ثالث يكون علما مع التأكيد. دكتور جانس زير الصاع نعم زير الفريق زير طيب ثالثا العالمية ليكون علما مع مع التركيب والمقصود بالتركيب هو التركيب المزجي مادي كريم اسم الصحابي مادي كريم ها؟ مادي كريم. مادي, كريم. مادي, كريم. مادي, كريم. مادي كريم. تجمع وتفصل مادي, مادي مادي كريم. وبعلى بكة مواضح حضر هذا هو التركيب ما فهو التركيب رابعا العلمية مع زيادة الألف والنون أن يكون علما زيد في آخره ألف والنون كعثمان غطفان نبهان سفيان المنزلين. وسلمان يدخل هنا يدخل في العجمية في العجمة سلمان إلى آخر عفان وغير وضحارة رابعا أن يكون علما أو خامسا أن يكون علما على وزن الفعلين أحمد احمد اعلم ولا لا اعلم يزيد ما المؤيد وهو على وزن الفعل على تقول زيد احمد او تقول انا احمد الله على نعمه كذلك يشكو بسم فارغ بسم بسم فارغ بسم فارغ يزيد يحيى شيخ يحيى نعم ويصح ويصح. واضح الفعل دواء وزن، فعل وفعل ولا وفي المضارع يفعل أو يفعل أو يفعل، صح؟ هذا عندك اسم عدب، يدل على شخص معين، وتجد أن وزنه كوزن الذهب. أحمد ليس فعل، أنا أحمد الله فعل لا، وهو اسم جاء أحمد.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 كل كلمة تولى الغلثة والعين واللغة فإنها فيها المضارع فيها الماضي حميدة صح؟ على وجهة سيدنا الوزن سيدنا الوزن طيب جاء احمد هذا الاسم هذا تقع على تقضي الاسم كيف تقضي الاسم الوزن, الوزن؟ هذا كل كلمة في العربية عندها الوزن هذا الاسم هذا الاسم نص نص نص مصدق. مصطفى لا مصطفى مصطفى مصطفى والاختيار مصطفى شيء يعني مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى صا صح شطوي صدى صدى مليح تمام نفهم يا اذا الاستاذ شي مد ها هو وطر شيء لكن زياده وجود يلا يا موجود حتى موجود هنا غير وجود خلاص خليكم مكان الفاء دي شو وين ولدني خلاص ترى الان هذو مين جاب <تصفيق> <تصفيق> ها؟ ها؟ ها هو جرمج بيادها ها؟ ها هي الحروف المجيدة الفعل تدخله حروف يزال فيها حروف ما هي؟ مجموعة دي في المجلد؟ اليوم تنسى مجموعة دي اليوم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وجوب يوم تنسى في طالب سأل الشيخها قال شيخ ما هي حروف زيادة بالدين قال لي يوم تنسى لم ينس لم من غد هذا ما هي حروف زيادة قال سعد موليه في اليوم فحروف موجودة لو تقول سألتمونيها سألته فيه وفي التاء الطاء غير موجود من أين جاء الطاء جاء الطاء من أن أصل مصطفى, مصطفى وفي عندنا ذا في الصلاة سماه ببداية يبدأ طاء سب مصطفا فهذا الوزن مين هي مين موس موس آه الطاء أصله موجع موجع إنت ها يدخل شعر. في ما العالمية مع الوزن موجع الآن هذا هذا وجه هل هناك فعل بهذا في الوزن؟ لا. فيه ولا ما فيه؟ ما يوجد. الشاعر أَسَى لا الفعل يأكل ضرر و في فعل مضرب. مضرب مضرب إيش؟ مضرب اسم صح؟ إذا إذا كان ما وعنده وزن، لما نوزنه، نبقى وزنه كوزن الفعل نحن نوزنه وزنه لنا وكيناه مفتعل هذا ليس وزن الفعل إن الله يخذ هذا الاسم كم يمتع؟ ندفه مصطفى وزنه لما وزنه كينا اللي هو مفتعل، صح؟ هل عندنا فعل على وزن مفتعل؟ أنا أقول لك لا يوجد ماذا لا يوجد مصطفى يقل من المصار لأجل أهلا بي وزن الفير لا يقال لا يقال نأتي إلى أحمد وجدنا أن وزنه أفعل وأفعل هذا من أوزنه فيه كأكرم وأجهش وأهلم وأحضر هذه كلها على وزن أفهم. صح احضر فعلا ما هو احضر احضرت قد احضر اكرم اكرمت قد اكرم هذه افعال اذا وهذا الاسم هو احمد على وزن الفعل لكن مفتعل ليس بفعل وبالتالي الاسم ليس على وزن فعل فلا نقوله هو ممنوع اذا ها لا كان علما هذا عندنا عالم اخر اسم العالم هذا اللي يجي يكون لا لا هو اسم ما شيء فلوس عبد الإله زاد فعل ولا لا مضارعه زاد يزيد زاد في الميزان يزيد في هذا زاد اصله جاء هي ذا صح صح ها هذا الياء قلت لها قديما لان الياء لان الياء قائد الصوتيه يتحرك وفتحها ما قبل اقل المدائ صلاله هي زيد زا. الياء زائده ها هو ذا الياء هي العين الثاني هي ذا يزيد أصلها أصلها يز ييد تقيلة هذا الكسر هذا السكون ونقلت الكسر من هنا إلى هنا يزيد عيد والله هذا طيب هناك اسم يزيد المكاسم كان اسم يزيد يزيد Oui, a l'autre, c'est لايف جا على الشط ها هذا اسم هذا هو انا ها مكة مكة تعين يعني العالم شخص ولا تعيينها بنفسه معينة غطفان كامش غطفان أيضا غطفان إن كانت قبيلة لكن هي أيضا يعين كتعيينها يعني هنا على أصل اسم صاحب القبيلة غطفان أو القبيلة نفسها على القبيلة نفسها مم. يعني لو جاء أبو مرنو من لا علم الإفناء ها لا علم والإفناء اسم عادي. من تقول محمد. تأخذ بينها شخص ما. شجرة ولا شيء علني. ما ما تقبل بينهم. لما تقول رقيته على, على شجرة. شجره أو هذه شجرة. أو نعم. أو كذا شجرة. شجرة ماذا؟ مطلق. تتخيل في ذهن لكن محمد. اي شخص بذاته اسمه محمد لنا واضح هذا هو الشخص عالم الشخص الاخر اللي ذكرت هذا عالم الجنس يعني عندنا اشياء عندنا اسم العلم واسم الجنس وعالم الشخص وعالم الجنس واسم الجمع اسم الجنس الجمعي وكل واحد له رابطه هذا باب صرح خليك هنا بس وبعدين اكتبعنا تمام مم. نزيد ام ام خامس ان يكون علما مع العدل العدل بمعنى الميل الميل عدل عن كذا مال هذا في اللغه وفي الاصطلاح النحوي هو تغيير وزن الكلمه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 فعل فاعل فعل فعل ها ما فعل فاعل فعل, فعل فعل من فاعل الى فعل هذا اول ثاني فاعله إلى فعالي بالمجد فعالي وفائدة اللام بدون راجي فعالي فعالي فاء وعين وألف ولام والاخرى فائلة ايش كتبت؟ فائلة فائلة سبقت فائلة سبقت الثالث ومفعل مفعل فعال ومفعل لا لا مثل عليها اول عدد هذه صيغتهم فعال ومفعل فعال ايضا فعال ها كتبتش؟ نعم ها مشهوره وصفيه مع العلميه والوصفيه في هنا تصبح مثنى اي اي ما نعم هذه ما نوصل بس نتكلم عن العدل عموما نتكلم عن العدل فعال ومفعل ليه؟ ها تصبح ومفعل نيه هذا العدل نتكلم عن العدل انتهى نعم تمام طيب اذا العلميه تكون مع العدل في فاعل وفعل فاعل وقف وقف فقط ان فعادي هذيك لا تدخل هذيك لا ان هذا مبني فيلا فيلا اذا اكتب المقصود هنا والمقصود هنا العالمية ما وزن العدل وهو فعل. مثاله عمر زفر. زحل قزح جشم. قزح ما, ما, هو بل. هو بل بالله. وغيره. ما هي ضعف ما يصير. هو بند. هو بند غير بند. كان يشتري كل كفة. هو بند. واضح. نفهم؟ إذا هذه هي ستة عالمية مع ستة أشياء. تبقى لنا الآن الوصفية. لكن الوصفية سابقاً. الفهمنا طيب ارجع للصدر كما يمنع من الصرف ايضا كما يمنع من الصرف ايضا ما كان فيه مقطعتين رجع الصدر ما كان فيه واحد او كمل السابع يعني شئتك الوصفيه مع زيادة الالف والياء الوصفيه مع زياده الالف والياء مثاله عطشان جوعان ضمآن نعم شبعان ريان ها العدل ايوه العدل. عمر ها هذا, هذا, هذا الاسم هذا الاسم اصله عامر كعامر عامر خطا فرع بالنسبه لهذا وهو مأخوذ منه من حيث الله عليه اصله اسم فاعل جميل نعم يا الله الوصفيه مع زياده ايفن واضحه الوصفيه مع زياده ايفنه طيب كذلك الوصفيه هنا مع مع وزني مثاله أزرق أزرق اللون الأزرق أزرق وأصفر هذا وصف اللام هذا وصف وأورق وأدهم وأتحل وأسود وأبيض هذا وصف اللام وهو على وزن سيد أولاد اللام أبيض أفعل الحمد <تصفيق> لله الحمد لله مفهوم نعم القسم الاخير الوصفيه مع العدل ويقصد به وزن نفعل كمن و وزن مفعل كمثلنا وكذا وزن فعل كآخر شو تقول موحد شو تقول ما ومربى هذا حل كذا أخير. وأما ما زاد عن أربعة، خمس، والمحلفيناف يصل إلى حتى العشر ناس، وفعل توجدي واضح ذكرنا هذا الكلام أو سبق هذا. الدرس في مواضع أخرى اصفيه ومواضع موصوله بانها اخرى أخرى نعم من عينه اخر نعم فوعد نفعل وفوعد الشيخ يشترط طلعت تكون مفرد الشيخ في في الأولى الشيخ العالمي, ها؟ في العالمي لا يشترط شيخ تكون مفرد في, في, في العمل لا على يلغان. في وجه سواء المفرد كل لا وزن محددة مجموعة قراب تنوي لا. خلي الاعلامي رسمي بقى خلي الاعلامي ايه لا يوجد حياة يوجد مشكل كثير, كثير جدا تمام طيب ويمنع من الصرف أيضا؟ فعال لا. العدل مع العدل موجود هو كأحاد وثناء موجود اكتبها اكتبها الوصية نعم أحاد وثناء وثلاث ورباع نعم مع الوصية هذه طيب أيضا ويمنع من الصرف أيضا ما كان فيه إلا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 أو غيرها أيها التأنيج بالأليفين الممدودة أو غيرها دقى الجهاز الممدودة أو غيرها مثل صحراء وحبلة وقصوى ودنيا والثاني منتهى الجموع وهو وهو وهو جمع التكسير الذي بعد ا في تفسيره حرفان او ثلاثه احرف وسطها ساكن وحده منها رساله مساجد مفاتيح مصابيح منابر قواعد منابر رواحل زواجر الحمد لله آه، مأدي، مطبق أعلم ولا ما أعلم، طيب، مؤنث، ليس مؤنثا بالأديف ولا بغيره، طيب، مرتب، أعمى، فيزيد عجب أنه في وزن الشعر فيه العدل، نعم. صح؟ وليس وصفا فإذا هو الم ولا يوجد فيها جزء فهذا معرض لكن حركة إهارة تظهر ولا لا تظهر منع نظورها واضح؟ مفهوم انتهى الجمعة وأن له أوزان فواعل فواريل ومفائل ومفائل وفائل وفعال وفعاليل وأثائل وأثائل فواعل فوائيل ها و لا يهم واضح الان تفهم تفهم نعم تكون زي قاعده القحره تفصيل هذا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 لم تتلف قاعدا لمئزرها ولم هاولا اشقال اشقال غابا البدايه غاب داد هي راح راحا البيت. ما أفضل هذا كان الأول سألت وبعدين سألت دادو ورح مثل هند وهندو نعم لم تتلفت دادو في مؤفوطها ولم تسق دادو في العلبي دادو ودادو نصح هذا وزن في واجب. وهذا نظر يعني نمشي على المستوى الأجرمية ما نستطيع نفصل كل شيء تفصيله يأتي في قطر أو 2000 وغيره فيه في سؤال نعم سؤال طيب طن الواجب الواجب يجب عليك كيف سيكون في السلائمة سوف يسدك على خمسة الخمسة طارق لا زيدي الغمسة زيد تستطيع ان كيس لديك ربع ربع خمسة كم وحيوة سلطة على ثلاثة وخمسة شبهين انت. خضرت ها؟ حضرت وحضرنا. كتبتم ولا ما كتبتم؟ من لم يكتب؟ الذي لم يكتب ما يسحبروا. من لم يكتب؟ كتب. كتب. <تصفيق> <كتبت. كتبت>. ها؟ <تصفيق> ها؟ ما هذا؟ شو؟ كتب. كتبتها، كتبتها، كتبت. وانت ولا اخذ طيب فايلي مكتبش لا نسيت، بدي ااا المحاولة ما ورقم ال ااا مشود ما ها؟ فيهم، فيهم. مثال ما هو المثال إيه؟ انت مش مطلوب منك ها نصوب منك ها من نصوب نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب منك ها نصوب ها ها ليش ما؟ آه؟ ليش ما؟ أنا بعرف. لا هوش بيقع. ليش ما؟ nervi zii ormai vedete ce lo dier per طيب. أكتب الخصم خلف عندي. خطأ في فنجان دواء نسيته لا تنسى الغياب من محلوكي. ها داخل داخلي داخلي, داخلي. زين هو الغياب يسجل الداخلي عندكم منتم زي سامي جبنا الورقه بس المره الماضيه كان, كان. المرة ها؟ غا... من الداخلي كان الداخلي يكون غايب مره مره مره مره مره مره حديث أو آية من الجانب المضارع الذي اتصل به والجماعة حال النصب من كذلك أي زين ليس أي جماعة أي حال النصب وحال ضفه أخي عادل ما ليش مجلس ما في ها طيب ايش يا شيخ؟ تمام ايوه ها بخير نعم بفرط مرئها داعد ولم تسق داعد من العلبة. في الولد. ما ها عربي كردي حراني حراني يقولون اشلو كورتي اشلو كورتي